موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا م ل و م ي ن فمن بتغى و ر ا ه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 ف ش ر ك ن الهدى م ع شركه ا د ع و ا ه غير ربحيه ذات مضمون ا ن ت م ا ع ي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 م و س ك ن ن ا ه في النابلسي أ ر ض و إ على ذ للعلوم الاسلاميه ا ث و ا ك كثيرة ي و م ن ه ا ت أ ك ل و ن وشجره تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ ل ل آ ك ل ي ن وان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها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 فقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه ما هذا إ ل الا إ بشر مثلكم يريد أ ن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل م ل ا ئ ك ة ما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن إ ن هو الا رجل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 فارسلنا فيهم رسولا منهم أ ن ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره افلا تتقون وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء ا ل ا خ ر ة و أ ت ر ف ن ا ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا ما جاء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 هيهات ه ي ه الهدى م ا ت و شركه دعويه ث ن إن و إلا ر ج ل ف ت ر ى على ا ل ل ه ك ذ ب ا و م ا و م ا ن ح له ب م ؤ م ن ن ي ق ا ل ع ي فاذكرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشنا من بعدهم قرونا آ خ ر ي ن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 أرسلنا موسوعه ى خ ا ل ن ا ب ل ط ا ن م ب ي ن إ ل ى ر ع و ن و م ل ا ف ا س ت ك ب ر و ا و ك ا ن و ا ق و م الحسنى فقالوا أ ن ك م ن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بني مريم و أ م ه آ ي ه واويناهما, وآويناهما ر ا س و م ع ي ن ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ت و اسماء الله الحسنى و أ ن ا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون أ ن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إ ن الذين هم من خ ش ي ة ربهم والذين م و ن و ن ه ا ل ذ ي ن هم ب ر ب ه م ل ا ي ش ر ك و و ن ا ل ذ ي ن ي ؤ ت و ن م ا آتوا ق ل و وجلة ب ربهم ه أنهم م إلى ر ا ج ع و ن أ و ل ئ ك ي س ا م و ن في الخيرات و ه م لها ا س ب ق و ن أولئك ي س ا ر ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت وهم ل ا س ا ب ق و ن و للعلوم ا ن ك ف الاسلاميه غ م ر ة من هذا ولهم أ ع م ا ل من دون ذلك هم لا عاملون حتى إ ذ ا أ خ ذ ن ا مترفيهم بالعذاب إ ذ ا هم يجهرون لا تجهروا اليوم إ ن ك م منا لا تنصرون ل ف ض ي ل ا ن د ك ت و ر محمد راتب النابلسي فكنتم على آ ق ا ب ك م ت ن ك س و ن مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات آ ب ا ء ه م الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم جاءهم يقولون به جنة بل جنة به شركه ر ولو الهدى ا ح ق أ و ا شركه دعويه غير ربحيه م ذ ك ر ه مضمون أ ج ت س أ ل ه م خ ر ج ا فخراج ربك خ ي ر وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم إ ل ى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره آ خ ر ة ب ل آ عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا إذا عليهم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 و ل ا اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن ا ل أ ر ض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أ ف ل ا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم س قل و ن لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير, وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم, إن كنتم تعلمون سيقولون لله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 إ ذ ا ل ذ ا ب كل إ ل ه بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده ة عالم الغيب ا ل و ش ا د ة فتعالى عما يشركون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين و إ ن على أ ن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أ ح س ن السيئه نحن أ ع ل م بما يصفون وقل رب ي أ ع و ذ بك من همزات الشياطين و أ ع و ذ بك رب ي ان يحضرون حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال قال رب ي ارجعوني لعلي أ ع م ل صالحا فيما تركتك الله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 فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك ل الذين, الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون الم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا, وكنا قوما ظالين ربنا أ خ ر ج ن ا منها ف إ ن عدنا فانا ظالمون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 ربنا آ م ن ا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساوكم ذكري ن وكنتم منهم تضحكون إ ن ي جزيتهم اليوم بما صبروا أ ن ه م هم الفائزون قال كم ل ب ث م في ا ل أ ر ض عدد سنين قال ان ل ب ث م إ ل ا قل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 افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم, وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فَتَعَالَى الله الملك الحق لا ع شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ه ل ا يفلح ل ا ك ا ف ر و ن وقل رب ا ر ح م وقل رب ا ر وارحم وانت خير الراحم